لآلاء القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله فلق السماوات. وقال EN You you <laughs> No نبّل عبادي نبّل عبادي